فصدقوا فان كان من قوم عدو إلا قوم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 وَكَانَبُوا اللهَّهُ عَِيمًا حَكِيمَا وَمَْ يَقُتُ الْمُؤمِنَ مُتَ مِدَم فَجَزَاءُهُ جَهًاَّمُ خَالدًا فِيذَا وَغَضبَ اللهَّهُ عَلَيهِ وَلعَنَهُ وَآعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمَا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 وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم من وَمِن فَضْلِهِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا